قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فَأَوْحَى و ل م س ك ن ن ك م y o h الم تر أ ن الله خلق السماوات و ا ل أ ر ض بالحق إ ن يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وبرزوا لله جميعا وَبَرَزُوا لله جَمِيعًا لِلَّهِ فقال الضعفاء اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين آل أنهار خالدين, فيها خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام الم تر كيف غرب الله مثلا كلمه طيبه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 لعلهم ي ت ذ ك ر ومثل ن و ك ل م ة خ ب ي ث ة ك ش ج ر ة خبيثه ة كلمة خبيثة, كشجرة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق ا ل أ ر ض ما لها من غير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 you、mm -hmm. Buh-